بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وامينه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد هذه ليله الاثنين الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 1435 وهذا من ضمن دروس التعليق على البلوغ للحافظ بن, بن حجر رحمه الله قال الحافظ رحمه الله باب صلاه التطوع المراد بالتطوع هو ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من الصلوات والفراهي. وقد جاء في فضل التطوع حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما في صحيح البخاري في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي عليها إن سألني لأعطينه استعادني استعاذني لأعيدنه وكذلك سيأتي الحديث الذي ساقه الحافظ في البلوغ حديث ربيعه بن كعب الأسلمي أعني على نفسك بكثرة السجود وكذلك حديث ثوبان صحيح مسلم فإنك لا تسجد الله سجدا إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وغيرها. ولا شك أن عناية الإنسان بالتطوع تدل على حرصه على الخير وزيادته ورغبته في زيادة الأجر وتدل على حرصه على اتمام الفرائض. لأن عناية الإنسان بالتطوعات سواء كانت سواء كان قيام الليل أو الوتر او السنن الرواتب لا شك ان له تاثيرا عظيما على اتمام الفرائض وقد جاء في, في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الله تبارك وتعالى انه يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من الفريضه ثم تكون السائر اعماله على ذلك هذا يدل على ان الانسان عليه ان يحرص على التطوعات و يعتن بها والنفس النفس كالطفل إن تهمله الشبع على حب الرضاع وإن تفتمه ينفتمي النفس على حسب ما يعوده الإنسان عليه فإن رأت منك الكسل والتهاون استمرأت ذلك وتقاعد الإنسان عن معالي الأمور وفضائل الأعمال وإن رأت منك الجد والعزم فاستعان الإنسان بالله سبحانه وتعالى فإن الله يعينه على ذلك وأندر من النادر أن تجد إنسانا حرص على باب من أبواب الخير فلم يدرك لا أعلم أن أحدا حرص على باب من أبواب الخير سواء كان من أبواب المفك أو من أبواب الصيام التطور أو من باب صلاة التطور او من اي طريق من طرق الخير وقل من جد في امر يحاوله واستصحب الصبر الا فاز بالظفر يندر ان تجد شخص يحرص يعود نفسه على سنه الضحى او على الوتر او على السنن الرواتب او على قيام الليل او على اي عمل من الاعمال يندر ان تجد انسان يربي نفسه على ذلك ويحرص عليه فيفوت هذا الباب بل بالعكس ربما كما يقول ابن القيم رحمه الله أن أن بعض المحبين للخير بعض الصالحين إذا فات وردهم من الليل أو شيء من تطوعاته كأنه نزلت به مصيبة من أعظم المصائب وأما من لا يشعر بذلك ولا يعتني ولا يهتم فتجد ربما تفوت بعض الفرائض وهو غير مكترث لأنه لم يعود نفسه شيئا من هذا قال عبد كعب الأسلمي اكتب عندي بن مالك من سبيل جده عندكم ايش بن مالك كله بن كعب ابي باصل البلوغ انا بالنسخة هذه دار الفكر مكتوب عن ربيعه بن كعب وربيعة بن مالك ابن كعب عن ربيعة ابن كعب الاسلمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال هو أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك؟ قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كان قد جاء يعني جعل على نفسه خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يخدمه فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. فكر أن الدنيا ثانية زائلة وما عليها أيضا كله زائل وفان فلم يطلب سوى مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وهذا مطلب لا شك أنه من أعلى المطالب بل هو أعلى المطالب والنبي عليه الصلاة والسلام قال له هو لما قال غير ذلك يعني أتترك سؤالها هذه الحاجة وتسألني حاجة أخرى غيرها قال هو ذاك يعني مطلبي هو مرافقتك في الجنة لا غير فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاعني على نفسك يعني ساعدني على قضائي ما طلبت أي هذه الحاجة ونيل هذا المراد بكثرة السجود أي بكثرة صلاة التطوع وعبر عنه بالسجود لأن السجود هو أهم أركان الصلاة وأقرب ما يكون عبد ربي وهو وهو ساجد كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا يعني صلوا وكما قال تعالى طهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود وفي دليل على أن كثرة السجود من أعظم ما يرفع الله تعالى به درجات العبد. وفيه حرص النبي الكريم عليه الصلاه والسلام على ان يكرم من يقوم بخدمته ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال من صنع اليكم معروفا فكافئوه وفيه دليل على انه يجوز ان تسال ربك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة وقد جاء هذا في عليه المسعود لما كان يدعو يقول الله من يسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال سل تعطى سل تعطى فهذا دليل على أنه لا بأس أن تسأل مرافقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وليس معنى مرافقة تكون في درجته ما ينزل المرافقة قد تكون بالقرب منه عليه الصلاه والسلام قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وفي دعوة اللهما وركعتين بعد الجمعة في بيته ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتين فجر متفق عليه ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى إثنتين عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواة تطوعا وللتلمذي نحو أربعا قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصلاة الفجر وللخمسه عنها من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار هذه جملة من الأحاديث أولها حديث ابن عمر يحدد السنن الرواتب والسنن الرواتب جاء فيها حديثان حديث ابن عمر وحديث أم حبيبة والفرق بينهما أن حديث ابن عمر يحصرها بعشر وكعات وحديث أم حبيبة بثنتي عشرة ركعة لكن حديث ابن عمر أصح في مكان هذه السنن وأن تكون بعد الفراء وبناء على هذا فإن من أهل العلم من رأى أن السنن الرواتب عشر ركعات بناء على حديث ابن عمر ومنهم من رأى أنها ثنتي عشرة ركعة وهو الأظهر والله أعلم وقوى قول هنا ركعتين قبل الظهر وفي حديثه وفي ركعتين قبل الظهر يعني السنه التي قبل الظهر وحديث عائشة اللي بعده مباشره كان لا يدعو أربعا قبل الظهر فابن عمر حدث بما شاهد وعائشة حدثت بما شاهدت فأنا قلت حديثان والواقع أن ثلاثة حديث حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أم أم حبيبة وهذه الزيادة التي اثبتتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن عمر لم ينفي هذه الزيادة لما قال حفظت أنا حفظت أنا هذه العشر ولا شك أن المثبت مقدم على النافله لان المفرط معه زيادة حجه معه حجة مع حديث ام حبيبه الذي بعده من صلى 12 ركعه فان تفيد وافادت رواه مسلم كان يطلع الفجر يصلي ركعتين خفيفتين يعني يدل على ان السنن الرواتب الخلاص عنها كم 12 ركعه اربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب والأفضل أن تكون في البيت وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصلاة الفجر خفيفتين والأفضل أن تكون في البيت فإن اقتصر الإنسان على عشر فلا بأس لكن الأفضل أن تكون سنت عشرة ركعة بزيارتي أربعا قبل الظهر بدل ركعتين قبل صلاة الظهر وقول كان وقول عائشة كان لا يدع أربعا لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداه يعني الغداه من صلاة الفجر وقد تقدم حديث بن عمر كان يصلي أربعا كان يصلي قبل الظهر ركعتين وسبق الجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنهم وفي استحباب وتأكيد تأكيد استحباب صلاة أربع قبل صلاة الظهر وهل يصليها بسلامين أم بسلام واحد سيأتي هذا إن شاء الله عند الحديث عن صلاة الليل مثنى مثنى والأظهر أنه يجوز أن يصليها بسلام واحد وتشهد واحد لكن الأفضل أن يصليها بسلامين وتشهدين لأنه مختلف في زيادة النهار كما سيأتي وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهد منه على ركعتي الفجر متفق عليه ولمسلم ركعته الفجر خير من الدنيا وما فيها وهذا يدل على تأكيد هذه السنة القبلية لصلاة الفجر أيه ثنتين يسلم ثنتين يسلم السلام واحد هذا بيجي بحديث النسائي من صلى أربع قبل الظهر حرمه الله على النار لكن الكلام عن السنه الرواتب السنه الرواتب الاصل ان الإنسان يصلي تنتين ويسلم تنتين يسلم هذا الاصل لكن بيجي بحديث من حافظ على أربع قبل الظهر أربع بعد حرمه الله على النار و الفجر لا شك انها نستطيع ان نقول هي اكد التطوعات ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محافظاً عليها حاضرا وسفرا وقال صلوها وانطردتكم الخير وقال له ما أحب إلي من الدنيا وما فيها وبعض الناس هداهم الله لا يصلي سنة الفجر البتا اللي السنة قبل صلاه الفجر وبعضهم قد داوم على قلبها فيصليها دائماً بعد باس صلاه الفجر ولا شك أن انها هي قبل نعم لو ان الانسان بشهر مره ومرتين فاتته و صلاها باس صلاه الفجر لا باس اما انه دائما يقلب السنه القبلية فيجعلها بعديه فهذا لا شك انه خلاف السنه ويخشى يخشى ان لا يحزن الانسان عن الاجر اذا كان هذا هو ديدنه وعادته لانه لم يصلي كما صلى النبي عليه الصلاه والسلام يقول صلوا كما رايتموني وصلوا ولانه قال بالسنه بدمتك من قبل جعل في وقت النهي وتكون بعد اما لو نفاجئه يوما من الدهر بالشهر مرة او مرتين لا باس اما يجعله دائما هكذا فهذا لا شك انه خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ان سنه الفجر تميزت بامور يمكن لو حسبناها تصل إلى سبعة أمور أو ست وممكن أن نتعاون نحن وإياكم عليها الأول أنها تفعل حضراً وسغراً الثاني أن لها قراءة خاصة الثالث أنها تتميز بتخفيفها بتخفيف هاتين الركعتين يخففهما. حتى إن عايشة رضي الله عنها تقول كنت أتساءل هل قرأ بام الكتاب أم, أم لا من تخفيفها فكان يخففها في القراءة ويخففها في الركوع السجور الأمر الرابع سنيه الاضطجاع بعدها على كلام في هذا الرابع أنها تفعل وين؟ في البيت. حسن ترخام السادس أن تقضى تقضى وقت النهي بعد بعد صلاة الفجر. بقي واحد يمكن الله اعلم أنها أكد أنه ورد في في بعض خاص ورد فيها حديث خاص بينما سنة مثلا المغرب وسنة العثم ورد, ورد فيها حديث خاص هذه سبعة أمور في سنة الفجر يمكن لو تأملت قد تجدون زيادة على هذا أما من هذه السبعة الأمور كلها مستقاط طبعا من الأحاديث قلنا أنه ورد في فضل حديث خاص أي نعم ورد في فضل حديث خاص ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها يعني أجرهما خير يعني كأنه أريد بالدنيا الأرض وما عليها من كل شيء اللات والمتاع ونحو ذلك و و و ولهذا صارت مهمه جدا لانها كالمقدمه للفريضه كالمقدمه للفريضه اما ركعه الجمعه فسيت الكلام عليها في الجمعة في باب الجمعة إن شاء الله هل هي أربع أو ركعتين من العلماء من قال هما يصليهما إذا صلى في المسجد يصلي ركعتين يصلي أربع في المسجد وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين ومنهم من قال هي أربع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا وأما فعله فإذا تعارض القول مع الفعل فيقدم القول قول إذا صلى أحد مجموعة فالصلي بعد أربعة وبعضهم قالوا صلي أربعة في المسجد وركعتين في البيت فيكون المجموع ست وهذا يروى عن الإمام أحمد وأما التطوع بعد طلوع الفجر إلى إقامة صلاة الفجر فالظاهر والله أعلم أنه لا يشرع إلا لسبب كتحيه المسجد او ركعتي الفجر لو هذا وقته او ركعتي الطواف اما التطوع المطلق صحيح ان النهي لا يبدا من بعد صلاه الفجر لكن الوقت الاول اشغال الانسان نفسه في بذكر الله واستغفاره وأذكار الصباح افضل من قيامه بالتنفل افضل من قيامه بالنافله لان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يصلي بعد طلوع الفجر الا الا الا ركعتي الفجر السنه ثم يصلي بعدها البريده وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربع قبل الظهر ركعتين قبل الغداء رواه البخاري وهذا لا ينافي حديث ابن عمر ركعتين قبل الظهر لان هذه زياده علمتها ام المؤمنين ولم يعلمها ابن عمر ثم يحتمل ان الركعتين اللتين ذكرهما تكون من الأربع وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها مثلا بن عمر شاهد ركعتين فقط ولم يشاهد ركعتين الأخرين ويحتمل أنهما من غيرها وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بسلام واحد وتشهد واحد احتمال قائل ويؤيد هذا في حديث عند أبي داود والترمذي في الشمائل ماجه أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وحديث انس اربع قبل الظهر كعدلهن كعدل بعد العشاء لكن في سنده كلام وعنها قالت لكم النبي صلى الله عليه وسلم نوافل اشد تعاوده من ركعتي فجر متفق عليه وهو مسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها سبق هذا واما حديث ام حبيبه فهو يدل على ان الانسان يحافظ على على السنن الرواتب اللي هي الاربع يحافظ على على على, على, على هذه السنن الثنتي عشره وقد ورد في ورد عن روات عن ورد هذا الحديث من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس قال حدثني عن بساء ابن سفيان فذكر الحديث قال فقالت ام حبيبه فما تركتهن منذ من سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه انظر الثبات على العمل الدوام عليه كما قال عليه الفاضل السلام حب العمل الله ادومه وان قل وقال حب العمل الله ما داوم عليه صاحبه كان عمله ديمة عليه الصلاه والسلام فقالت أم حبيبة فما تركتهن من سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عم بسر وقال النعمان بن سالم فما تركتهن منذ سمعتهن من عمر ابن أوس فهذا يدل على الثبات على العمل وهمية وأن الإنسان يحرص شد الحرص انه يقوم بهذا هذه التطوعات ويكون مرتبطا بفضل الله عز وجل الذي ساق له هذا الخير العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح فلا يؤديها بتثاقل او يشعر جبل على ظهره كلا بل يشعر يؤديها بانشراح صدر وفرح بفضل الله ورحمته وان الله وفقه لخير حرم منه ناس كثير وللتلمذي نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الأشياء وركعتين قبل صلاة الفجر وللخمسة من حافظ أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار بالنسبة لحديث أم حبيبه من حافظ على أربعا قبل الظهر يحتمل أنهما غير الركعتين السابقتين ويحتمل أن الامراض أربع منها الركعتان اللتان مرة ذكرهما وقوله حرمه الله على النار يعني منعه عن دخولها كما يمنع الشيء المحرم وأن الإنسان لا يقربه ولا يفعله إذن صار عندنا الآن أربع قبل الظهر الرواتب وأربع التطوعات يعني صار عندنا أربع رواتب وأربع تطوع نفل مطلق لأن الظاهر والله أعلم إنه إنه إن الأربع اللي قبل الظهر والأربع اللي بعده هذه ليست من السنن الرواتب وإنما هي من النفل المطلق من النفل المطلق والنفل المطلق بابه مفتوح فعندي على نفسك بكثرة السجود وابن القيم رحمه الله حقق في عدد من كتبه ان افضل عمل يعمله الانسان هو الصلاة واستدل بقول النبي عليه الصلاه والسلام خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن وقال ان الصلاه تجمع بين الذكر والدعاء والتذلل لله والخضوع وعبودية القلب وعبوديه سائر الجوارح فلها ميزة على غيرها من الاعمال اما حديث ابن عمر رحمه الله امرا صلى قبل العصر اربعا قبل العصر فهذا الحديث يعني فيه ضعف ومن اهل يحسن اسناده وهذه ليست من السنن الرواتب وإنما هي من النافل المطلق النووي رحمه الله يرى أن إسناده حسن وتبعه على ذلك بعض المتأخرين وأما على إما المتقدمين فإنهم يرون أن إسناد هذا الحديث ضعيف وأنا عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة رواه البخاري في آية المحبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين هذا الحديث يدل على أن الصلاة بين بعد أذان المغرب إلى إقامة الصلاة أن الصلاة في هذا الوقت بشروع أن الصلاة مشروعه في هذا الوقت لأن قوله قبل المغرب المراد قبل قبل صلاة المغرب لأن قبل المغرب قبل الغروب معروف أن الوقت وقت نهي ما يجوز فيه الصلاة لكن قوله قبل المغرب يعني قبل فعل صلاة المغرب فهذا يدل على استحباب السنة الصلاة ركعتين قبل المغرب وقد جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا دخل الرجل الغريب يظن أنهم قد صلوا المغرب لما يرى من ابتدارهم للسواري بعد أذان المغرب يؤدون ناء النفلة لقبل صلاة المغرب مع قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة يعني بين كل أذان وإقام صلاة ثم قال لمن شاء لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة يعني عملا لا يتركونه ويرون على أنفسهم أنهم وقعوا في الحرج إذا تركوه و... وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين إذن ثبتت المشروعية بالقول و... والفعل ثبتت المشروعية بالقول والفعل وهل لا يصلي الإنسان إلا ركعتين ها انا اقول هل لا يصلي لركعتين لا الظاهر انه يصلي ركعتين واربع وست وما شاء لقوله صل قبل المغرب ما قال صل ركعتين قبل المغرب فما دام اطلق الوقت ليس وقت نهي وصلاه الليل افضل من صلاه النهار كما هو معلوم صلاه الليل عموما والليل يبدا من غروب من غروب الشمس فبناء على هذا لا مانع من الانسان يستغل وقته المغرب بصلاة ركعتين وأربع وست لكن الثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن اقتصر على ركعتين قال له ما, ما يحضر عندك شو, شو اللي يظهر أنه صحيح إذا كنا لم يرد النهي ما دام أنه نفل مطلق منه سنن رواتب فالأمر وازع عنه. مثل قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وسيأتي يعني لو صلى الإنسان مثلا في ليلة 41 ركعة أو 50 في ليلة فيبقى أنه عمل بقوله مثنى مثنى طيب قوله عن ولمسلم عن ناس قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا العجيب أن أنس لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يقول يرانا ولم يأمرنا ولم ينهنا وكيف لم يأمرنا وهو قال صلوا صلوا قبل المال هذا دليل على أن بعض الصحابه رضي الله عنهم يحفظ ما لم يحفظ الآخر ولعل أنساً لم يبلغ حديث عبد الله بن مغفل الذي يثير الأمر بهما يعني بهذا تكون نوافل كم عشرين ركعة مضافة إلى الفرائض اللي هي سبعة عشر المجموع سبع وثلاثون وحد عشر ها أي نعم ولذاك ولذلك الإنسان يحرص أنه يتقرب إلى الله بهذا العدد الكبير ابن ذكر في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد في كل يوم وليلة لا يقل عن أربعين ركعة ما بين فرائض وما بين نوافل إنسان يقرع باب ملك الملوك أربعين مرة في كل يوم وليلة ما أحراه أن يفتح له الباب بالقبول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين لتين قبل صلاه الصبح حتى ان يقول اقرا بام الكتاب متفق عليه وهذا سبق في استحباب تخفيف ركعتي الفجر وفي دليل على ان قراه الفاتحه واجمه مفروغ منها وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد يعني بعد الفاتحة يعني قرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية يقول هو الله أحد وفي رئة لمسلم عن ابي هريره أنه قرأ بالآيتين في ركعته الفجر قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية التي في البقرة عوضا عن قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا دونه عوضا من قل والله الله احد ورد ايضا قل امنا بالله وما انزل الينا في البقرة في الثانية قل قولوا امنا بالله وما انزل علينا في ال عمران قل امنا بالله قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا ورد أيضا في الركعة الثانية فلما حس عيسى منهم الكفرة قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون ونحن أنصار الله ورد هذا في الآية في العمران عندما تقرأ في الركعة الثانية بدل من قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم وقد ساق هذه الروايات الألباني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو قرأ الإنسان بغير هذا جاز وأجزة لكن هذه السنة وقد ورد عن ابن عمر أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقرأ قل أيها الكافرون وقل والله أحد بعد الفاتحة في ركعتي الفجر يعني في السنة وعن عائل رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر تترجع على شق الأيمن رواه البخاري والعلماء في هذه الضجعة بين مفرط ومفرط ومتوسط فأفرط جماعة منهم الظاهرية فقالوا ان واجب وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة وهذا من العجائب وقالوا أنه جاء في حديث بيرير إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضرج على جنبه الأيمن. لكن بالتميّز قال هذا الحديث ليس بصحيح لأنه تفرّد في عبد الرحمن بن زياد وفي حفظه ضعف وجاء في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلى تقول عائشة إن كنت مستيقظه حدثني وإلا طجأ حتى يؤذن حتى يؤذن بلال بالصلاة ولهذا قال البخاري باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع بيدها هي تقول كنت مستيقظا حدثني معناه انه ما يضجع لا بعد الاذان سنه الفجر لا النبي عليه الصلاة والسلام هديه إنه ما كان يخرج للصلاة إلا إذا أقام بلال. هدي النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما كان يخرج للصلاة إلا إذا آذنه بلال الصلاه إذا قام. ما كان يخرج من من حجرته إلا إذا إلا إذا حضرت الصلاة إذا قام. ولهذا استحب بعضها للعلم الإمام. ألا يحضر إلى المسجد إلا عند عند اللقاء. لكن كل إنسان أدرى بنفسه أحياناً بعض العلماء لو يمشي على الطريقه هذه ضيع النوافل والرواتب والقرآن وصار يلهث الشوارع ولا لا يجي إلا عند اللقاء. لكن الإنسان هو طبيب نفسه إذا كان يعلم من نفسه إنه سيحافظ على الأربع قبل الظهر. حافظ على ركعته الفجر يضبط نفسه بمراجعة القرآن فليلزم غرفة في المسجد أو يلزم بيته أما إذا كان يغلب على ظن أنه سيغلبه النوم ينام عن الصلاة ولا عنده أحد يوقظه أو يغلب على ظنه أنه سيضيع النوافع الرواتب التي قبل الفرائض فلا حضوره للمسجد مع الأذان وجلوسه واطمئنانه ودعاء الملائكة له قراءه القرآن قد تكون أفضل في حقه وليس كل الناس سواء بعض الناس يكون حازما حافظا لوقته معتنيا بالسنن وبعضهم ليس كذلك بل يكون ضعيفا ويحتاج إلى من يعينه ويساعده وينشطه فالإنسان طبيب نفسه لكن لا شك أنه من كان سيحافظ على سنتي الفجر القبلية والأربع قبل الظهر في بيته فإن الأفضل لولا يحضر إلا عند لقمه في كل الصلوات طيب وقلنا اما من قلنا اما من توسط فالامام مالك وغيره قالوا لا باس لمن فعلها من باب الراحه لكي يقوم لصلاه الفجر وهو نشيط ومن اهل العلم من قال ان هذه الضجعه وهذه السنه الاضطجاع تختلف باحوال الناس فان كان الرجل ممن يقوم الليل فلا شك انه يحتاج الى هذه الاستراحه القصيره في بيته ليس في المسجد وأما من كان ليس من عادة أن يقوم الليل فإنه لا حاجة به إليها لا يحتاج إليها وإنما يقوم إلى صلاة الفجر هذا هو الأظهر والله أعلم أن من كان من عادة أن يقوم الليل فقد يحتاج إلى هذا الاقتجاع اليسير ليقوم, ليقوم لصلاه الفجر بنشاط هذا إذا كان من عادة أن يتبع السنة يطول أما إذا كان يقرأ قصار السور أما أصلا ما هناك صلاة تحتاج إلى يعني راحة وتحتاج إلى استراحة وكذلك إذا لم يكن من عادة أن ينام لأنه قد يضطجع لسنة الفجر فلا يقوم إلا بحر الشمس فهذا لو قيل أنه يمنع منها منعا باتا لم يكن هذا بعيدا لأن بعض الناس لا يملك نفسه فتجد يضطجع ثم ينام ويفوت الفريضة فكيف يسوغ له ان يفعل السنه وهو سيفوت فريضه هذا لا يمكن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم من ركعتين قبل صلاة الصبح فليضرج على جنب الايمان رواه احمد وابو داود والترمذي الصحيح وهذا الحديث ضعيف ولذلك آآ آآ يعني ما دام اخذ به بعض من اوجبها لكنه في سنده ضعف والاولى ولا ولا انها فعل فعله النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعني حديث الامر بها لا يرتقي لدرجه الاحتجاج لأن فيه عبد الواحد بن زياد وقد تفرد به وفيه ضعف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لهما قد صلى متفق عليه وللخامسة وصحح ابن حبان بلافظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطأ وقول النساء هو الصواب إن زيارة والنهار أنها فيها ضعف على القول الراجح لأن الذين رووا هذا الحديث عن ابن عمر كعبد الله بن دينار وسالم ونافع وغيرهم خمسة عشر نفسا أو يزيدون لم يذكروا والنهار لم يزيدوا والنهار ولذلك جعل العلماء هذه الزياده في في قسم الشاذ الشاذ او المنكر لان الشاذ عند المحدثين اذا روى الثقه روايه تخالف من هو اوثق منه فإنهم يعدون هذا شذوذًا وأيضًا أنه ورد عن ابن عمر بل صح عن ابن عمر أنه كان يصلي في النهار أربع لا يفصل بينهن حتى قال الإمام أحمد رحمه الله ابن عمر يفعل ذلك كيف, كيف يخالف ابن عمر ما روى ابن عمر هو راوي حديث صلاة الليل ماتنى ماتنى. فلو كانت زيارته النهار صحيحه لم يخالفها ابن عمر كانت الصحيح لم يخالفها ابن عمر أيضا أن في آخر الحديث قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى هذا يدل على أن الموضوع كله يتعلق بصلاه الليل وأن صلاة النهار أيضا ليس لها ذكر في هذا الحديث وإن كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام يزيد السائل على ما سأل لكن هذا قرينه تدل على أن إقحام والنهار أنها ضعيفة إذن هذا الحديث دليل على أن صلاة الليل تكون ركعتين ثم يسلم ركعتين ويسلم وأنه لا يتر بركعة واحدة إلا إذا خاف طلوع الفجر ولكن هذا يعارف حديثه بأي يوم ونحب أن يوتر بواحدة فليفعل إلى آخره، ولكن يصح للوتر ولو بركعه واحد أما في النهار فصلي ما شئت على القول الراجح أنك تصلي أربع بسلام واحد تشاهد واحد أو ست بسلام واحد تشاهد واحد أو أكثر من ذلك لكنها تكون تكون الصلاة مثناء لا تكون أقصد لا تكون وترًا بمعنى لا لا يصلي في النهار خمسا ولا يصلي, سب ولا يصلي سبعا ولا إحدى عشرة بسلام واحد وإنما يصلي ثنت عشرة راكعة بسلام واحد ويصلي ستا بسلام واحد ويصلي أربعا بسلام واحد هذا جائز سلام واحد وتشاهد واحد على القول الراجح أما زيارة النهار ف. وإن كان بعض للعلم صحيح ويقولنا أن البارق ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه مدمع خمسة عشر نفس كلهم ما ذكروا النهار إلا هو فهذا يعني جواز الوهم على واحد أقرب من جواز الوهم على خمسة عشر نفسا وفيهم أئمة وجبال في الحفظ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل اخرجه مسلم وهذا الحديث دليل على فضل صلاه الليل ولا شك ان صلاه الليل كم جاء فيها من الايات الكريمه والحديث الكثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام منها قوله عليه الصلاه والسلام افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل ومنها حديث عمر بن عبسة في سنة تلمذي اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر وفين استطعت أن تكون ما يذكره في تلك الساعة فكن وأيضا الثلث الأخير ورد في حديث أبي هريرة وغيره أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ولا شك في صلاه الليل حتى لو تصلي بعد صلاه العشاء لان بعض الناس يظن صلاه الليل لا بد ان تكون في الثلث الاخير او تكون بعد رقده اللي بعد رقده يكون يكون يكون تهجدا او يكون يكون تهجدا وقد يسمى باسم آخر غير التهجد لا يحضرني الآن لكن لو صلى الإنسان العشاء وصلى ما كتب الله له صلى ركعتين ثم أوتر بواحدة أو صلى ست أو صلى عشر ثم أجل الوتر إلى قرب نومه يكون صلى من الليل أو صلى قبل أن ينام ما كتب الله له وأوتر لينام على وتر كل هذا خير المهم أن النساء لا يخلي نفسه من هذا الخير العظيم من صلاة الليل أو يصلي بين المغرب والعشاء فإن هذا كان بعض السلف يفعله يصلون بين المغرب والعشاء يقول هذا وقت غفلة وهو جزء من صلاة الليل وصلاة الليل مفضلة على صلاة النهار وعن أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدٍ فليفعل رواه الى الترمذي وصح ابن حبان ورجح النسائي وقفه وكذلك صح ابو حاتم الرازي والذهلي والدار قطني والبيهقي وغير واحد انه موقوف وهو الصواب لكن له حكم الرفع لانه لا مجال فيه للاجتهاد فيكون من الموقوف حكم الم... من من الموقوف على ابي ايوب ولكن لو حكم المرفوع يدل على ان الوتر متاكد وقال بعضهم العلم بوجوبه وهم عامه الحنفيه قالوا انه واجب واستدلوا بحديث ابي هريره في المسند ان لم يوتر فليس منا ولكن جماهير العلم يرون ان الوتر ليس بواجب وقد جاء في حديث علي الوتر ليس بحتم من كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي إن شاء الله هذا الحديث وأيضا الوتر يكون ولو بركعة واحدة وقد جاء في البخاري أن معاوية أوتر بركعة فقيل لابن عباس فقال نعم إنه فقيه أو إنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحث بكايات مكتوبه سن سن ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه وهو من ادلة جماهير اهل العلم على عدم وجوب الوتر وان كان هذا الحديث في عاصم بن ضمير تكلم فيه غير واحد من علماء الجرح والتعديل وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروهم من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت وأن يكتب عليكم الوتب رواه ابن حبان وكونه عليه الصلاة والسلام كونه عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم هذا ثابت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم في شهر رمضان ثم لم يخل لما علم به اجتمعوا وكثروا في الليله الثانيه في حديث عائشه فلما صار في الليله الثالثه او لم يخرج اليهم واخبرهم وقال لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم هذا في رمضان وجاء في حديث عائشه اني خشيت ان أن تكتب عليكم صلاة الليل فرواية ابن حبان هذه خشيت أن يكتب عليكم الوتر إن صحت كانت كان المراد من الوتر في هذا الحديث المراد به صلاة الليل إن صحت وقد فسرها بذلك البغوي شرح السنة نقلا عن أسحاب كما قال كما في الحديث أوتروا يا أهل القرآن وقال إنما عنا به قيام الليل إنما قيام الليل على أصحاب القرآن وقال الترمذي في السنن قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاثة عشرة قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة مع الوتر فنسب الصلاة الليل إلى الوتر ثم ذكر الترمذي معنى ما نقله عن إسحاق بن إبراهيم وهون السؤال هل الوتر من صلاه الليل أم لا الوتر هل من صلاه الليل ولا لا وهذا اللي يظهر والله أعلم من الوتر يعني ليس من صلاه الليل بمعنى لا أخذ كل أحكام صلاة الليل لكنه هو في الليل هو في الليل ولهذا الوتر وقته من صلاة العشاء إلى أذان إلى طلوع الفجر هذا وقته وكما قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن وسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى إلى السحر وعن خالد بن حذافة قال كان رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء إلى إلى طلوع الفجر رواه أحمد والأربعة إلا أن سيصعر الحاكم ورواه أحمد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم نحوه حديث خارج ابن حدافة في سند يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد وفيه كلام يهل العلم في روايته حتى قال البخاري لا يعرف السماع بعضهم من بعض وقال ابن حبان يروى عن النبي صرسان في الوتر والإسناد مظلم ولهذا الحديث ضعيف وعن عبد الله بن بريده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا رواه ابو داود بسند لين وصحه الحاكم ولو شاهد ضعيف عن ابي روي عند احمد وهذا الحديث ايضا في سنده ضعف ولو صح لكان الوتر واجبا وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا ليلة على إحدى عشرة ركعة، ولعلنا نقف عند هذا الحديث. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل محمد وصحبه أجمعين.